وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أجفة الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة أفَمِن هذا الحَدثِ تَعْجبون وَتَغبحَكُونَ وَلَا تَبَكُ وَأَنْتُ سَمِدُون فَسجُدُ لِلههِ وَعبدُ بِسممِ اللَّهِ الرحْمنَانِ الرحين يقَ رَبَةِ السَّاعَةُ وَإ شَقَّقَمَرُ وَإِنَرَو آيَتَ يعرِض وَقُلُ سِفْر مُسْتَمِر وَكَذَّبُوا وَتَّبَعُ أَهْوَ أَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستُستَطِر